وَأَمَّا مُؤْمِنٌ لَّفٍّ فَأَنَّىٰ يُؤْمِنُ وَهُوَ كَافِرٌ ۚ أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ الَّذِينَ وَأَمَّا <الإنسان> إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمًا وَنَعَمًا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِيَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّمُ لَهُ الذِّكْرٰ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ قد لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَا لَا يُؤَخَّرُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقًا أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ يَا مُجِعِلَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ